يطبقه العقل والقلب كلاهما هذا من جهه من جهه اخرى الانسان عندما يقول لك انا مسلم فليس طبعا هناك بعض المغاربه او بعض العرب بصفه عامه فهم مسلمون بدون ان يعرفوا ما هو الاسلام لكن عندما يعرف الشخص الاسلام وتكون او يكون الحكم بشريعه الله انت لم تكن مسلما من قبل لان عندما اتت شريعه الله في المغرب انت مبدئيا لم تكن مسلما فكيف سوف يقام عليك الحد انا اعتقد ستقا وجل اتقها صدقه هذا من جهة سبحان الله فيكتور من جهه اخرى فيكتور ان كان عندك تعليل او تعليق في هذه القضيه أكتب يا أخي لا عليك أنا لست خاطب جمعة أو إمام مسجد فأنا أتكلف من منطقي كمسلم عادي على من جيد نغة التخ... آه، أنت تكره لغة العربية واتبع فرنسا يا أخي فقد خرجت عليك ونحن الآن يعني كل الناس وكل العرب يضحكون على المغرب ويقولون المغربيات بلد الضعارة وهذا ما أتى به التخلف الفرنسي وأبناء الضعارة من أبناء فرنسا في المغرب حيث بدأ الناس يتكلمون على المغرب وحتى في بعض البلدان الغير العربية والله العظيم بعد الأحيان تستحي أن تقول مغربي لان إن كنت مغربي هادوك ليس بمسلمات حاشا لله أن تكون مسلم خلال <تصفيق> أنا رأي ديرش غرفاء دفع أنا رأي دير غرفاء دير أنا